إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبتس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لَا بَسْمَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَاتَقَدُّوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّكَ فِي رَمٍ مِّنْهُمْ فاسقون